بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأزميهم مسمى والذين شبروا عما أنذروا ماربون فَأَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاءِ أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو دون الله من لا يستجيب له لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم العافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءهم وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تحلى عليهم آيات لا بينات قال الذين كفروا للحصة قال الذين كفروا للحصة لما جاءهم هذا سحر مبين أم يفوضون فراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تحيبون فيه كفا بي شهدان بني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يحال فيه وذابكم إلا السبعوا إلا ما يحال قل أرأيتم إن كان من عند الله وسفرتهم منه وشهد شاهدهم من إسرائيل وعلى نصلي فآمن فآمن وستشفرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين شفروا للأمين أمنوا لو كان خمرا ما سبقنا إليه وَقَالُوا لَن يَحْدُثَ لَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ وَيَقُولُونَ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهنا كتابهم يصدقوا لسانا عربيا لسانا عربيا ينذر الذين ظنبوا وبشران محتمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا يحزنون أولئك up in خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالدين احسانا حملته مهوكرا وامرسوا كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا دلغ اشجه ودلغ اربعين سنة قال ركي اوزاني ان يشكر نعمة كل سيه ان عمس علي وعلى وابدي اعمل طالحا فالله واصلحني في ذلك وأصلح اني انتبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في اطحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه حفل لكما ثانيا يخرج وقد خلت القروض من قبله ويما يسغي ساد الله ويلك آم إن وعد الله حقه ليقول ما عذابنا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم في أمم قلخن في قلبهم من الجن والعنف كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوسيهم أعمالهم وهم لا ويوم يرض الذين كبروا على النار ارهاب ثم نباتكم اهلكم طمئناتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجدون عباداهم فاليوم تجدون عباداهم لمن نسوا ثم تستغفرون في الارض غير الحق وبما كنتم تفتقرون مَا يَكُونُ أَخَا عَادٍ إِلَّا أَن ذَرَأَ قَوْمَهُ بِالْأَهْقَافِ وَقَلَقَنَتْ مِنْهُمُ الْمَشْرِمُ مِنَ الْيَمِينِ وَقَلَقَتْ مِنْهُمُ الله مِنْ ذِي يَمِينٍ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ فَلَنَاعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّا خَافْنَا بِمَا تَعِدُنَا فأفنا بما سعدنا إن كنت من الصادقين قال إن يمنع المعين من الله وأبلغكم أرسل شبه ولكني أراكم قوما سجهلون بل أما رأوه عارضا مستقبل قالوا هذا عارض ما نوعد عرب من فرنا بل هو مستعجل لهم لهيحوم فيها علاب ام يم فَرَأَيْنَا كل شيء بِأَمْرٍ عِنْدَنَا فَأَرْسَلْنَاهُ لا يُرَى إِلا مَسَاكِنَهُمْ كَنَامَكَ مَجْلِسَ الْقَوْمِ الْمُجْلِهِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا كُنَّا نَمَكِّنُكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا بَصَرُهُمْ وَلا إذ كانوا يلحدون بآيات الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزون ولقد أهلسنا ما حول من القرى وصرفنا الآيات لعنهم يرجعون فلولا نصرهم الذين سخلوا من دون الله قربانا بل ضلوا عنهم وذلك إبثهم وما كانوا يفترون وَإِنْ سَمِعُوا الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ وَلَا يَخِرُّونَ وَيَقُولُونَ أَسْمَعَ اللَّهُ وَنَحْنُ سَمِعْنَا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْجُدُونَ وَلَا يَخِرُّونَ وَيَقُولُونَ قالوا يا قومنا إليا سنعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصنفقا لنا بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وَآمِنُوا بِهِ يُنَزِّلُهُ مِنْهُ غُنُوبِكُمْ وَيُنْزِلُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ عَزِيزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ ذُونٍ أَوْلِيَا إِنَّ الْآئِمَةَ فِيمَا اعلم ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي لخلقه ولم يعي لخلقه ان لقا بما لا يحيي الموتى بنا انه على كل شيء قدير ويوم ينض الذين شفوا على النار اليس قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تسخون فاخبر كما صبر أولو العزم من الرحل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يربسوا إلا ساعة من نهار إلا القوم الفاسدون